119. وإنه لحب الخير لشديد 110. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور 112. إن ربهم بهم يومئذ لخبير